اقول ايامك محطة تشوق، بحشة، امل، تتنبطر يل كل العمر نجلة سطن واطير للعنبر اغار عليك من روحي الغير تبطي نسمر مسافة ذكريات عيون لا تغمض ولا تسمر اش ما تكبر مشاء تلطيفك بروح التعب يكبر يلطيفك اش راع يعد سفينة نوح للمعبر يتيم الروح وكشهقت نبي عقوب تتعذر وليالية مشاعر ضيف يتمرجح سناها الصيف يل ضحجتك من الصيف غرقانك سواج الهم نجماتك عصر هالليل ودراها رماد الدنيا تبنادم احديثات المحلة شموز تخنوغ بلاه وتمتال الوقت حواق حتى من النسيب اليوم و يتنثم يا ابنها دم يرغم ارتبتك يخليك عصر عباسة علم تحذر من صديد اللي إلك يكرم عسل بسم وتحذر من طبيب اللي يداويك و يبوك وتحذر لو أتتاقات و يكشر نيابه و تحذر بعد يا ابنها دينيان جواه الحذر يا بترتبت لناحل الفرجات جسمي ولاعب صاحبي ناحل الفرجات جسمي ولاعب صاحبي بي نامت الوازم واليلي كلوة في الصاحب بي شي صير لو صار وقت من الكدر صحو بي ناحل الفرجات جسمي ولا عضو صاحبي دامت الوادم وليلي كل وقت صاحبي شيء يصير له صار وقت من القدر صاحبي اختليت من غربتي ودنياي خلتني بالفرج خلتني الله ايجاد الليالي بخير الله ايجاد الليالي خلتني اعرف قيمتي قيمتي وصاحبي صاحبي. صاحبي اعرف قيمتي قيمتي صاحبي, صاحبي.